سرايا دولتي هيا اعيدي مجدنا حيه و د ي تاج امتنا على ه ا م ت ه ا هيا ابيدي كل طاغوت و ا و ر ن ا ركي شيا خذي انفاسه هيا سرايا دولتي هيا اعيدي مجدنا حيه ويديك جوفتنا على هاماتها ه ي و ي تهدي تاج امتنا على هاماتها هيا ولا لا ترحمي نجسا ويلوي لسانه ليا يقوم الليل يسكره ويملا يومه يغيا اعيدي مجدنا حيه و ر د ي تاج أ م ت ن ا على هاماتها هيا هي. رجال ا ل د و ل ة كانوا وما زالوا لنا فيا ف ي حي الله خ ر ص ا ن ا عبادات الاولى ا ا لنا بداذ حيه حيال ا ل د و ل ة كانوا دولة وما زالوا لنا فيا حيالله خ ر س ا ن ا لبغداد الاله حي ا ببغداد الاله حي ا ببغداد الاله حي ا س ر ا ي دوله هيا مجدنا حيه وردي تاج امتنا على هاماتها هيا سرايا دولتي هيا بعيدي مجدنا ح ي ا وردي تاج امتنا على هاماتها هيا و ح ي الله شجعانا بسور دمشقنا ح ي ا ف ه ذ ه ص ف ح ة ا ل أ ب ط ا ل ت ط و ي ذلنا طيه ا ا وحي ل ل شجعانا دمشقنا بسور دمشقنا حيه وهذي صفحه الابطال تطويل لنا طيه